مَا نَقُضِهِم مسَاقَهُمْ وَكُسِْهِم بآياتِ الللههِ وَوقَطِْهِمُ الْ الأأَمبَا أَ بِغَيْرِ حَّ وَقَِْهمْ قُلُوبُناَا غُلْف بَلْطَبَ اللهَّ عليهلَْهَا بِكُسِْهِمْ فَلَا يُؤْمنِنونَ إِلَّا قَللا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 جاء أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه سراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤنها لك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كان فسمتين فلوما الثلثان مما ترك وإن كانوا وخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنسيين يبين الله لكم أن تظلوا بالله بكل شيء عليم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 من البيت الحرام ولا ام من البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام أن وَتعانوا على البِزِ والتَّقْوى وَلا تعانوا على الإِثْمِ والْعُدوانِ والتَّقُ الله إ اللهَّه شَديد الععقاب فُِّمةَ علَيكُ المَيتة والدم وَحمُ الْ الخنجِيرِ وَما أهَِّ لِغير اللهَّهِ بِه وَْمُنْ خَنق والمَوقذة والْمتودية والنفحَ وَما أكللَ السَّبعُ إِلاا مَا ذكيتُم.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 طر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم نسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أَمْسَكْنَ عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله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 والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أَصْحَابُ أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همقوهم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَوَعَدْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جماة تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوح الظن الماضي اذكروا به ولا تزال تطالع على خائنه منهم الا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا انا نصرنا اخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فاغرى بينهم العداوه بل بغضا يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبجن لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن الكثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين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 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبجل لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير أن تقولوا ما جاءنا من بشير فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ على كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَأَوَّجَ عَلَيْكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ياَا قَ الْخُلُ الْ الأفضضلم ققددَّسَ تَلَّت كَفَضَ الله لكم وَلا تَْتَدّ على أَدَبِكُمْ فَتَن قَلبِبُ خاسِرين قالوا يَم سائ فِيهَا قَوْم جَببارينَ وَإِنَّا لَ نَّدُخُدهاَا حتى يَخْرج بِْهَا فَإِن يَْرج بِهَا فَإَِّا ذااقِلون قالجلُلالِ مِن الذيذن يَخافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عليهلَيْهِ مَدُخُدُوا عَلَيْهِمُ الباب فَاِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَذَهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيرون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ طربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين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 إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النَّارِ وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبان كالم من الله والله عزيز حكيم فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَلَمَنْ يَعْذِبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ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 ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزج ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحق فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا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 يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشو الناس واخشوني وَلَا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون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 وَأَنْزَلنا إلَكَ الكتابَ بِالحَقِّ مصددّقللِمَا بينَن يَدييهِ منِن الكتابِ وَمهيمِ عليهلَيْهِ فَحْكمُم بََْهُم بمَا أَْزَل الله فَحكمُم بَيَْهُم بمَا أَنْزَل الله وَلا تَتبِع أَهْوأَهُم عََّا جَاءكَ منِنَ الحَّ لِكلُلٍّ جَعَلنا مِنكُم شِرعَة وَمنِنهَا جاء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 ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون مخشى أن تصيبنا دائرة فأعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا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 قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازي أو عبد أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يبتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعذوان وأتلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون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 ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا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 وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون طرى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أنسخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون